قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل أيها النبي إن كانت لكم يا يهود الجنة في الدار الآخرة خالصة لا يدخلها غيركم من الناس فتمنموا الموت واطلبوه لتنالوا هذه المنزل بسرعة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 ومن كان الله عدوه فقد عاد بالخسران المبين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ولقد أنزلنا إليك أيها النبي علامات واضحات على صدقك فيما جئت به من النبوة والوحي وما يجحد بها مع بضوحها وبيانها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 بل أكثرها على اليهود لا يؤمنون بما أنزل الله تعالى حقيقة لأن الإيمان يحمل على الوفاء بالعهد ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون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 من فوائد الآيات المؤمن الحق يرجو ما عند الله من النعيم المقيم ولهذا يفرح بلقاء الله ولا يخشى الموت وكذلك أيها الأخ الكريم إن كنت مستقيما على طاعة الله فسيكون في قلبك صبر وايمان أي شيء يمر فيك ستجد من الصبر والسكينه والتحمل والراحة والطمانينه فكن على عبادة الله الحق تجد الخير في الدنيا والآخرة حرص اليهود على الحياة الدنيا حتى لو كانت حياة حقيرة مهينة غير كريمة أن من عاد أولياء الله المقربين منه فقد عاد الله تعالى إعراض اليهود عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوا تصديقه لما في أيديهم من الكتب